ما أقراب الموتجدجدكاشت شد يامن يوراخلي أحضر لي مأ لتسيلة عندي في المقبرة وكان حضورها من البداية حضور لا يليق بالميت احضروها في سيارة مكشوفة في عز الظهر في شمس محرقة وكان تحت المرأة الميتة فراش من الاسفنج فمع طول الخط حتى وصولها للمقبرة الاخوان كانوا متمسكين في سيارة النقل ولم يتمسكوا او يمسكوا المرأة من الاحتزاز في السيارة فوصلت عندي المقبرة والمرأة على حديد السيارة الفرش في جهة وصلت على نفس الحديد أنزلوها وأدخلوها إلى المقبرة ليقوموا الأخوات بغسلها بعد ما قاموا بغسلها وقفنا قمنا بالصلاة عليها في المسجد والعبرة هنا يا أخت كانت غسلها غسل عائدي كما تذكر الأخوات قاموا بغسلها والصلاة عليها كان صلاة عادية لم نلوحظ أي شيء لكن العبرة هنا يا أخت عندما أردنا تنزيل هذه المرأة إلى القبر لم نستطيع تحريكها ولم نستطيع حملها من النعش إلى القبر وكان العدد يكفي لأن يقلب سيارة ظهرها على عقب. لم يستطيع تحريك الجنازة قدر واحد صامت في القبر نزل ثلاثة من أولادها في القبر ووقفت أنا على فتحة القبر لإنزال الميت من النعش على الحفرة فلم أستطيع تخيلوا فتحة القبر مثل فتحة المكيف وحاطت رجلي أنا على الفتحة فإما شهدت المنظر هذا أنه كل اللواكفين ما قدروا يستطيعوا ينزلوا الجنازة هذه للقبر بدت رجلاي أنتفض من هولى المنظر ابنها الكبير كان تحت أول ما شاف المنظر طاح على ركبته وكان يضرب بالصوت يبغى يزعج بالصوت شاف المنظر أنه أمه ما قادرت يتحرك من النعشة فأشرت له بالصبعي أستر أمك لا حتى أحد الأخوان الحاضرين معايا قال لي يا شيخ تأخرت فذكرت ان له في مسمار تحت النعش ماسك فيه السفنجة اللي يضع عليها الميت قلت له ما في مسمار بحاول أن أنا أنزع المسمار هذا فلم أستطيع يا أخوان فكيف أتصرف في هذه الحالات التي تمر علينا الغير موجودة في فقه الأموات فاتصلت لأحد الأخوان في الرياض فقال لي يا شيخ يعني حكيت له القصة بسرعة فقال لي حاول ان تقرأ قلت يا شيخ الميت ما ينتظر القراءة ميت ما ينتفع في القراءة. قال لي أقرأ وإن شاء الله خير فبدأت أقرأ حتى قراءة للقرآن كانت غير كاملة يعني أقرأ شوية من ياسين شوية من قاف شوية من الملك ليست كاملة بعد أن قرأت بدأت رجلها من الخلف ترتفع احنا نزل الميت ندخلها مع رأسها سل من جهة موضع الرجول فبدأ رجلها يرتفع من الخلف فقلت الحمد لله فاتحت خير في اما الجو ينزلوها نزلت معانا وانا اقرا ما يسحبوا الاقوان وانا اقرا حتى اتاكد انه رجلها نزلت في ولدها الكبير فتوقفت عن القراءه عندما توقفت عن القراءه انفلتت منهم الا الميتة فنزلت انا على القبر فقلت ليه فكهت الميتة فقالوا يا شيخ ما قدرنا نستحمل تبلها نحن الثلاثة ما قدرنا ولو, ولو جلسنا متمسكين فيها كان نحن الثلاثة كلنا خبطنا في الجدار المقبرة التي أمامنا فقلت طيب قلت للأخوان غطوا القبر من نعش فوريت طبعا لا يجوز لي أن ألمس المرأة إلا إذا كان ما فيه أحد مقطوع من شجرة ممكن فقلت لأولادها جروها من الوصل إلى عند الرأس فجروها جيبوها على جهة القبلة عشان نوجهها للقبلة ونحل الأرض طب تخيلوا يا أخوان يعني سحب الميتة عشان توجيها للقبلة مسافة حوالي نصف متر فقط اللي هي فتحة القبر نجرها نوديها على جهة القبلة السحبة هادي اللي فيها عملت حفرة في نفس الوصلة دي لو عملتها بنفس الكوريك أو بالحفار هذا ما تسوي زيان فعلى طول الولد يمسى في راسنا ويقول لي أستر أمي الله يستر أستر أمي يا الله يستر قلت له لا تبدأ الأمر انت شفت الحالة بيدك فقال لي يا شيخ أنا يما أطلع أقول لك قلت له قل لي الآن قال لي يما أطلع يا شيخ لا تفضح أمي الله يستر عليك يما أطلع أنا أقول لك حال أمي بس قل لي طلب قربي قال أنا شفت أمي بعد الغسل قبل ما يكفنوها فلي طلب يا شيخ ممكن ان اشوفها اخوك واشا اشوفها قلت له اجل خلينا انا اخرج من القبر قال بس بدي اخوش اشوفها واسلم عليها فقلت له خلينا اخرج انا من القبر واحد الاخوان ما هم محرم وانتو اخوك سلم عليها والله اعلم في الحالة هذه هل يجوز او لا يجوز انما يا اخوان بعد ان دفنا الميتة هذه نسك ابنه الذي قال لي سوف يشرح لي القصر سبت عشان يقول لي أحوال أمه في الدنيا فأخذ يقبل رأسي ويعتزف يقول يا شيخ ما أقدر أقول لك قلت له أنت وعدتني قال يا شيخ وعدتك قبل أن أرى أمي إنما بعد ما عن وجهها لا أستطيع أن أقول لك ح قال قلمة واحدة فقط أستطيع أن أقولها لك أن المرأة التي دفناها ليست أمي قلت له كيف يا ولدي هذا تصريح الدفن وهذا يلسن قال أقول لك يا شيخ كلمة واحدة فقط ان المرأة التي دفنتها ليست أمي أمي عند تقبيلها بعد الغسل كانت بيضاءة شع نورا إنما التي رأيتها في القبر كانها وشها أسود كالفحم لماذا فبدأ الأخوة تجمعون على السيارة ثم هرب لكن يريد الله سبحانه وتعالى بعد عدة أشهر وأن أقوم بغسل ابن خالته وكان يصلي معي في القرب مني في الصف وبعد الصلاة قال يا شيخ لم تعرفني قلت عرفني جزاك قال أتذكر المرأة التي رفضت النزول للقبر قلت نعم وأنا أقولها في جميع كلماتي في المساجد قال أنا ابنها وقد أطلق لحيته وظهرت السجدة في جبينه وقصرتها قلت لا أنا أعرف ابنها قال أنا أقول لك يا شيخ إنها والدتي وأذكر لك الدليل قلت إنما هرب ابنها ولم يقول لي السبب لم يذكر لي السبب قال الآن أقول لك السبب يا شيخ لي أرتاح ضميري قال يا شيخ قمت بالحج عن والدتي واعتمرت لها وقمت ببناء مسجد لها ووضع ثلاجات ماء في كثير من الأماكن لكي أنسى هذا الوجه الذي رأيته ولم أستطيع إنما أقول لك الآن يا شيخ السبب في ذلك فماذا يقول هذا الابن؟ عن أمه يا أخوانك وهو الشاهد عليها يوم القيامة يقول هذا الابن إن أمي يا شيخ كانت لا تصلي كيف قال إن أمي كانت لا تصلي لماذا لم تقل لنا ذلك كان ما صلينا عليها ولا غسلناها ولا دفناها في مقابر مسلمين قال لم أستطيع يا شيخ من هول المنظر لم أستطيع من هول المنظر وأنتم تحاولون إن زال والدتي إلى القبر وهي ترفض ذلك لم يألو في الخير جهدا سموت فردا وتاتي وتاتي يوم القيامه فدا فدا توالي عبدي لم يألوا في الخير جهلا جهلا تموت فردا وتاتي وتاتي يوم القيامه لم يألوا في الخير جهلا